يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَغْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ شُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٌ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ من الغائط أولى مستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا يمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا